بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرفا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا ان ما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء اذا تحبق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 124. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون 125. وبالأسحار هم يستغفرون 126. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم 127. وفي الأرض آيات للموقنين وفي وفي السماء رزقكم وما توعدون 113. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين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 وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجلون فأخذناه وجلوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم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 وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فارشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فَذَرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً إِنَّهُمْ لَيُخْزَوْنَ وَلَا تُطِعُوا كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ كَانَ إِنِّي عَبْدُ مَا به بل هم قوم طاغون فَتَوَلَّ عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم